هو اسم للفعل الذي يفعله ا ل إ ن س ا ن من غسل و ج ه واليدين وغسل ر أ س وغسل الرجيم ل في ا ل ل غ ة و أ م ا ب ك ت ح الواو فهو اسم ل ل م الذي ء ا يستعمله ا ل إ ن س ا ن في الوضوء الوضوء اسم ل ل م الذي ء ا يستعمله ا ل إ ن س ا ن في وضوءه و أ م ا معنى الوضوء في ا ل ش ر ع فهو أ ف ع ا ل م خ ص و ص ة م س ت ت ا ح ة ب ا ل ن ي ة لا ه شروط ولا ه فرائض ولها سنن واما أ م و ج ب ل و و ض ء موجب ا الذي ي الوضوء فقد اختلف أ ص ح ا ب ن ا على ث ل ا ث ة أ و ج ه فقال بعضهم موجبه القيام إلى الى ص ل لقول الله ل ا ا ة ت ع ي الصلاه أيها ا ذ إذا ي ن آمنوا قمتم ا إلى ل ة اغفلوا و ج ك م فالقيام هو بعضهم موجبه الصلاة الذي الوضوء وقال الحدث إذا سنسان الوضوء إلى عليه فقد يوجب هو وجب أحدث ولولا الحدث والقول ل ل و ا ح د ث لما الوضوء لأن وجب ي يجب ي ا الطلاف لذاته لا الإنسان م إلى على ت أن ض أ أ ن يكون ه قد و م ت ض ئ الاصح و ك ن ذ كان مهجفا الوضوء والقول ا من فلمد له ل أ الذي رجحه ا ل إ م ا م النووي في التحقيق وفي شرح مسلم وهو الذي يقتضيه س ل ا م ا ل إ م ا م الرافعي رضي الله تعالى عنه في باب الغسل أن م وخير ب ه هما الحدث مع القيام إلى الصلاة الأمران معا هما اللذان إلى الوضوء نحن نعلم أن الوضوء سنة دائما. يقول مع عليه يجبان نحن أن وسلم اعملوا ولم تشفوا اعملوا سنة دائما اعمالكم ا ل ص ل ا ة ولا يحافظ على الوضوء إ ل ا مؤمن فالوضوء مندوب على كل حال و س ت أ ت ي معنا في ن ه ا ي ة البحث ا ل أ م و ر التي يندب لها الوضوء ومندو ع ل ل ا ج ل ة و م على كل حال ولكن متى يكون واجبا متى يجب على الانسان ان يتوضا هل يجب عليه اذا الحدث الصلاة ولو كان متوضعا ولكن الذي يجب الامران معا ولو ولكن يجب مع القيام الى الصلاه لان ه الصلاه لا تصحه بدون وضوء واما شروط شروط الوضوء فلو شروطا ك ث ي ر ة ولعلكم لم تدرسوا قبل اليوم شروط الوضوء الشروط الاول وكلكم ت ع ذ ف و ن معنى الشرط ف ا ل ا ص ت ل ا ح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ويكون خارجا عن ح ق ي ق ة م ش ر و ط فشروط الوضوء أ و ل الماء ا المطلق وقد وإزالة وهو مطلق يطلق بداية الحدث مر معنا ماء ما اسم ماء الطهارة يشترط لرفع ماء عليه أنه النجس كتاب في لا قيد. وذكرنا هناك الدليل على هذه ا ل م س أ ل ة فمن كان يريد الدليل على هذا فليرجع الى البحث الاول من مباحث الطهاره ة من معرفة مطلق. الماء المطلق علم ولو لا يكفي الماء المطلق بل لابد وجود يكون ظنن. ان عندك ايه يكفي. ل أ ن هذا الماء الذي ت ر ي د أ ن ت ت و ض أ ب ه ذ ن ه م ا ء م ط ل ق حتى ت ق د م على الفعل و أ ن ت على يقين م ن ا ل و س ي ل ة ا ل ت ي ل و ف ا ت ل م ا ء ب ه ا و ا ل ش ر ط ا ل ث ا ل ث ع د م ا ل ح ا ئ ل لأنه إ ذ ا ك ا ن ع ل ى ا ل ع ا ء ح ا ئ ل م ا ي ص ل ا ل م ا ء إ ل ى ا ل ع ا ء و ل ذ ل ك ل ا ب د م ن زوال ا ل ح ا ئ ل س و ا ء كان هذا ا ل ح ا ئ ل م ن ا ل ق م ا ش أ و م ن الجلد أ و م ن الخشب أ و م ن الشمع او الادهان التي يضعها الانسان على يده ويكون لها جرم يكون لها تشكل على يده طبقه تمنع وصول الماء الى ا ل ب ش ر ة هذه كلها تجعل الوضوء باطلا لان الماء ما يصل الى العضو ولذلك لابد ل ا ز ا ل ة اي نوع من انواع الموانح التي تحول دون الماء و ا ل ب ش ر ة من هذا القبيل الاوساخ تحت الأظهار كثير من الناس ما يتنبه لهذه ا ل م س أ ل ة يكون تحت اطفاله أ و س ا خ ا ل س ر الطويل تحته وثق هذا الوثق يمنع وصول الماء إ ل ى ا ل ب ش ر ة عند ذلك ما يصح وضوءه أ و على أ ط ر ا ف ا ل أ ظ ا ف ر تتجمع بعض ا ل أ و س ا خ تحول بين الماء وبين ا ل ب ش ر ة ما يكون الوضوء معها صحيحا هذه أ م و ر يجب أ ن يتنبه لها ويعفى من ذلك الناس الذين ا ل ذ ي ن ا ب ت ل و ا بهذا مثل الصيام الذي يشتغل في الصين صباح مساء هذا لابد أ ن يتجمع ا ل ص ي ن تحت أ ظ ا ف ر ه مهما حاول مهما نظف أ ظ ا ف ر ه لابد أ ن يبقى م ن ه شيء تحت أ ص ف ر ه فهذا معفو عنه ما نقول إ ن ه جائز أ و مشينا نقول معفو عنه ما بين الأمر فرق ما بين ا ل أ م ر فرق ما نقول ا ل أ م ر طاهر ل ن ق ولكن ه عنه هذا ما هو ما ما جائز وجود الأوثار الأفصار عفو وجود ولكن تحت ب ا ل ن س ب ة للمبتلى ب م ه ن ة تفرض عليه أ ن يبقى الوثق تحت اظهره دائما هذا يعفى عنه من متفتح الميكانيتي إنسان هذا القبيل الكيارات يشتغل هذا الانسان دائما يده في الزيت او في الشام م ث ما ن ظ ف ه حتى لو و ض ع س ا ع ة في الماء ا ل س ا ي ن ما يزول من تحت اطفاله الوسط لابد ان يبقى ف ت ر ة او على اطراف الاظافر هذا ايضا يعفى عنه فمن ابتلي بشيء من هذا القبيل هذا معفو عنه اما لو ان واحدا من امثالنا مثلا وضع يده في الاسمنت او في الطين و ح ل ق بعض الاسمنت او الطين تحت اظافره م ا يعفى عنه لاننا لسنا ممن ابتلي بهذا هذه أ م و ر عارضه ب ط ا ر ئ ة باستطاعتنا أ ن ننظف أ ج د ي ن ا و أ ن نتوضا اما ذ ا ه في يده في هذه ا ل أ م و ر صباح مساء كل إ ن س ا ن ا ل ذ يشتغل ي بالصدر كل من ا ابتلي بشكل ب ش معقول تحت ا ص و ر مثلا هذا تحت ا ص و ر ش صعب اخراجه اما لو كان إ ن س ا ن يشتغل بالاصفر غ د ا ل آ ن وهي تصارت ان لا لا ما يرضى عنه لانه باستطاعته ان يتحرك في بعض الحالات ن ق ط ة يسيره مثلا ما استطاع ان ي ر ج ه الشرط من ان يده ويريده ص ي ي ه و م ع بعد يعاندي بالدهان صلاة الضوء مثلا نقطة ثانية يعفى عنه اذا كان اما ويكون اما يعمى عليه يعفى شيء بسيط تنزل عنه كان يده لقطة منسوب الاستهتابة جدا الرابع اذا الشرط ا الاول ما مطلق معرفه انه مطلق فلو ظننا ل الشرط الثالث عدم الحائل من الحائل الاصبغ التي يضعها النساء على الاظافر هذه ا ل ا ص ب غ ة التي لها جرم اما الحناء فلا جرم لها الأصدغة لها لها مثل له باطلاً او ا ل ا ص ب غ ة التي تضعها النساء على الشفاه وهذه يكون لها جرم ويكون لها ط ب ق ة تمنع وصول الماء الى البشره ة يجب على المرأة قبل أن تتوضع ه الطبقة وإلا وضوها ما يكون صحيح. الاجهان المنينة للبشرة يكون صحيح تكون التي الحالات يضعها الناس بعض الحالات تكون طبقة سميكة. المهم. إ ذ ا كانت ا ل ط ب ق ة س م ي ك ة بحيث يستطيع الانسان رفعها ب م ض ه ر ه لو أ ج ر ا ه فوقها هذه تعتبر م ب ط ل ة بالوضوء م ا يصح معها الوضوء و إ ل ا إ ذ ا كانت مجرد لون فهذه لا تضر الشيء الرابع جري الماء على العضو ل أ ن الله تعالى أ م ر بالغسل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا قمتم برفعك فاغسلوا والغسل شيء والمسح شيء آ خ ر الفرق بين الغسل والمسح ان الغسل يكون معه جريان الماء على العضو اذا لم يجري الماء على العضو ما يقال انه غسل فالشرط الرابع ان يجري الماء على العضو فلو أن الانسان وضع الماء على اللمج وضع ولم ان هكذا بمجرد ولم يجري الماء على اليد ما يده يجري يعتبره ولو عمّم يده كلها بهذا الماء. لو بلها متوضبيا بقطنة مسحون ما يعتبر متوضئا إ ذ ا لم يجري الماء على عضوه فجريان الماء هو الغسل هذا هو الشرط الرابع الشرط الخامس أن ل ا يكون هناك منافي لو كان هناك شيء ينافي الوضوء ما يصح و ض و ء ه كالرجل مثلا الذي يلمس قبوله أ و دبوره ويتوضا مهما توضا أ ص ل ا ما نقول إ ن ه توضا و ا ن ت ق ب و ض و ء ه لا ت و ض ع أ ف ض ا ل أ ن ه يوجد هناك مناه يمنع من قيام الوضوء يمنع من رفع الحدث هذا في كل لحظه م ح د ب لا يستطيع رفع حدثه او ا ل م ر أ ة التي ف ي ه ا حيض أ و ف ي ه ا نفاس مثلا هذا مانع يمنع من ص ح ة الوضوء وبناء على ذلك يفترض الا يكون هناك مناه يمنع من ص ح ة الوضوء من حيض او نفاس او مس ي ذكر والحيض والنفاس مانعان ي من الغسل ايضا وليس من الوضوء فقط لو ان ا م ر أ ة ارادت تغتسل والحيض قائم بها او النفاس قائم بها ما يصح غسلها ما يقال انها قد اغتفلت. ويستثنى من ذلك اغتال الحج, أما أغتال الحج ي ن ج ب ل ل م ر أ ة ان تغتسل لان غسلها هنا ك ليس من اجل رفع الحداث وانما تغتسل من اجل ا ل ح ش و ب ن ا ء ع ل ا تغتسل للسعي مثلا فيما لو ارادت الشرط س الساهي ا ما ه ي ي لأن الثالث ل تغتسل ف بعرفة الوقوف م عدم, عدم الصارخ الا يوجد شيء يصرف ا ل ن ي ة ان يبقى الانسان مستصحبا ل ل ن ي ة من اول الوضوء الى اخره اما لو ان الانسان نوى الوضوء يريد ان يتوضا و اثناء الوضوء قال والله الماء بارد وانا ا لا نريد ان نعمل حمام فرط ن ي ة الوضوء الى ن ي ة الاستحمام و ا س ت ح م يفترض يدي يديه رأسه انه الرجلين وجهه قد غسل يدي غسل وجهه وغسل غسل ومسعه وصل الى غسل ولكنه لما وصل الى غسل ر ج ل ي صرف نيته عن الوضوء الى الاستحمام والتحم وغسل ر ج ل ي لكن ما غسلهما ب ن ي ة الوضوء ما يعتبر و ض و ء ه صحيحا فاذا لابد من استصحاب ا ل ن ي ة من اول الوضوء الى اخر الوضوء وسنعيد هذا الكلام بعد قليل ا ل س ن الكلام على النيه ة الصرف السابع و و الشروط من العامة التي لا تختص بالوضوء فقط و إ ن م ا تختص بالوضوء وغيره من العبادات مثل ا ل ص ل ا ة وصيام م ث ل ل ا مثل ا ل ح ج ا ل إ س ل ا م شرط من شرائط ص ح ة الوضوء فلو أ ن الكافر ت و ض ى ما يصح وضوءه والتمييز أ ن يكون الطبي مميزا ف إ ذ ا لم يكن مميزا ب أ ن كان صغيرا عمره سنتا ما يصح وضوءه والشرط التاسع م ع ر ف ة ك ي ف ي ة الوضوء كيف يتوضا فاذا لم يعرف ك ي ف ي ة الوضوء ولو ت و ض أ وضوءا صحيحا ما ينعقد وضوءه ل أ ن ا ل ص ح ة في هذه الحاله نتجت من قبيل ا ل ص د ف ة ا ل م ح ظ ة نتجت من قبيل ا ل م و ا ف ق ة هكذا اتفق له انه ت و ض أ وضوءا صحيحا ف ا ل ر ج ل الذي لا يعرف أ ن يصلي قام واستقبل ا ل ق ب ل ة و ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة قائما ثم ركع ثم ر ف ع ر أ س ه من الرقود ثم ز ج د واتم ا ل ص ل ا ة ك ا م ل ة وهو لا يعرف لا اركان ا ل ص ل ا ة ولا شروط ا ل ص ل ا ة هل تعتبر ص ل ا ة ه ص ح ي ح ة ما تعتبر ص ل ا ة ه ص ح ي ح ة لانه من شرط ص ح ة ا ل ص ل ا ة ان يكون الانسان عارفا بما ي أ ت ي به فاذا ف ع ل و ا هكذا استلقائيا ما صحيحا يعتبر فعله صحيحاً. وكذلك في الوضوء إ ذ ا ت و ض أ تلقائيا وهو لا يعرف الوضوء ولكن حدث أ ن ت و ض أ كما ي ت و ض أ كل ب ز ل م ي ن قال ما يعتد بهذا الوضوء فالسرط التاسع معرفة كيفية في في خلافية الرافعي التاسع الوضوء والسرط العاشر سيأتي معنا في مباحث الغسل ليس في مباحث الوضوء ما بين الإيمان النووي والإيمان ليس سيأتي بين فيما إ ذ ا كان على العضو ن ج ا س ة وكانت ا ل غ س ل ة ا ل و ا ح د ة تكفي ل إ ز ا ل ة هذه ا ل ن ج ا س ة عن العضو ز ا ل ت ا ل ن ج ا س ة ب ا ل غ س ل ة هل يشترط حتى يصح غسله أ ن يغسل م ر ة ث ا ن ي ة ا ل غ س ل ة ا ل أ و ل ى تكون لرفع ا ل ن ج س و ا ل غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة تكون لرفع ا ل ح د ث ام أ ن ه تكفي غ س ل ة و ا ح د ة لرفع الحدث و إ ز ا ل ة النجاسه اذا زالت عين ا ل ن ج ا س ة ستاتي معنا خ ل ا ف ي ة هنا ا ل ر أ ي الراجح أ ن ه تكفي غ س ل ة و ا ح د ة فلو كان على, على عضو الانسان ن ج ا س ة ا ع ت ب ا ر ي ة مثلا لا لؤلؤ لها ولا طعم ولا ر ا ئ ح ة كانت على يد ق ط ر ة ب و ل ه م جفت ليس لها الآن اثر نهائيا وبعد ذلك وضع الماء وغسل ا ل ن ج ا س ة وفي نفس الوقت نوى رفع الحدث سيأتي الذي س ي أ ت ي معنا الاصح الذي رجعه الامام النووي انه تكفي غ س ة و ا ح د ة لرفع الحدث و ازاله النجاسه بشرط ان تكون عين النجاسه غزالت على ا ل ت ق ي راي ل ذ سنذكره رأي على الامام ا ل ر ا ف ع ما يصح الغسل الا اذا ازال النجاسه اولا وبعد ذلك يبتكر ا ذ ا لابد من غسلتين الاولى ل ا ز ا ل ة ا ل ن ج د ة و ا ل ث ا ن ي ة لرفع الحدث هذا الكلام ب عني ي أ ت ي معنا في الوضوء فلو كان على عضو الانسان المتوضد نجاسه اذا جرينا على ر أ ي الرافع او على ر أ ي جمهور من اصحابنا لابد من غ س ل ة اولى من اجل ا ز ا ل ة النجاسه و ا ل غ س ل ة ا ل ث ا ن ي ة تكون من اجل الوضوء فعلى هذا ا ل ر أ ي نزيد شرطا عاشرا ونقول لابد من ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة اذا كانت م و ج و د ة على العضو اولا وبعد ذلك يمر الماء على يده مرتين ث ا ن ي ة ب ن ي ة ا ل و ض و اذا هذا الشرط مختلف في ما بين اصحابنا من اوجب لازالة النجاسة غسلة الغسل في اوجب غسله ل ا ز ا ل ة النجاسه في الوضوء وجعلها شرطا ل ص ح ة الغسله الثانيه ة ومن واحدة وترفع وهو والمويل واما لم ستكلم مع النجاسة عند اصحابنا قال لا غسل تزيل الحدث الرأي الراجع الله تعالى عنه وهو الذي يجب يبفي رضي هذا يغسل المغسول جزءا عنه رجحها يتصل الشرط عشر لتحقق ي استيعاب العضو نحن عندنا ق ا ع د ة ع ا م ة في أ ص و ل ا ل ف ف ر تقول ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن يريد أ ن يفعل واجبا ولكن هذا الواجب ما ي ت أ ك د ا ل إ ن س ا ن أ ن ه فعله إ ل ا إ ذ ا فعل شيئا آ خ ر يتوقى ع علم ع ل قد يجب على الإنسان أن ي ف ع ل هذا ا ل ش ي ء الآخر الذي يتوقف الواجب عليه كما مثال ق ا ل ب ان الله تعالى فرض علينا الحج ي ع ن ي يجب علينا ان نذهب الى م ك ة حتى ن ح ج الذهاب الى م ك ة ماذا منا يحتاج منا يحتاج الى المسير من هنا الى م ك ة الحج متوقف على المسير الله ما قال لنا امشوا الى الحج و ل ا نحجوا ا ذ ا ك أ ن ه قال لنا يجب عليكم ان تسيروا من الكويت الى م ك ة حتى تقوموا فلضة الحج ه م ذكر هذا ب ا ا ما ورد هذا ل ل ك م ورد ف ي ا ا ل و م ر ولكن متوقف الحج ل ع ي ه اذا ف ه و و ا ج ب ل و فوق ان انسانا قال لابنه اعطني من ل كذا ح كيف يصل الابن الى فوق السطح لا بد له من امرين الامر الاول المشي من هنا الى جانب السطح او الى اعلى السطح والامر الثاني لا بد له من نصب س ل م او وجود الدرج حتى يستطيع ان يرتقي السطح فاذا لم ينش ولم يوجد السلم أ و الدرج ما يستطيع أ ن يصعد الى السطح ا ذ ا لا بد له من المشي ولا بد له من نصب السلم ه ذ ا ن ا ل أ م ر ا ن يعتبران م ق د م ة للواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الله تعالى امر الانسان ان يغسل الوجه ما هو الوجه س ي أ ت ي معنا بعد قليل ان الوجه حده في الطول ما بين منابس الشعر الى منتهى اللحيه وعرضا ما بين الاذنين طيب هل يوجد في هل وجه واحد مننا خيط احمر يقول له إ ن هذا هو حد الوجه لا يوجد عندنا خطوط حمراء نعرف بواسطه أ ن هذا هو حد الوجه بحيث يغسل يقيناً فكيف أعرف أنا أنني غسلت الإنسان قال أنا يقيناً؟ ما تستطيع أن تعرف أنك غسلت وجهك يقين إلا وجهه وجهي أنك أعرف تستطيع تعرف غسلت إذا جزءاً من الرئيس قال ولذلك يجب على الانسان المتوضي ان يغسل جزءا من ر أ س ه حتى يتيقن انه غسل أن ت انه غتل وجهه المرأة ل يجب ي ع ا ان شعراتها الطلاق ما هي حدود الرئيس ما يجب في رأس المرأة تستر رأس حمراء هي في في طيب يجب علامة حدود ق إن إن قال ولذلك ان قالوا يجب علي ان تستر جزءا من جبهتها من وجهها حتى تتيقن انها ت ت ر ت شعرها حتى تصح ا صلاتها اذا في غسل ل ل علينا نقتل الرجلين ر ج يجب ي الشعبين ن ان الى قال ما يجب ي ي هذا عليك ان تغسل جزءا من الساق حتى تتيقن انك غسلت القدم ا ل الكعبين فاذا كل ما يتوقف العلم بوجود الواجب او وجود الواجب وجود عليه يجب علينا ان نفعله فيعتبر في الحادي الثاني مباعر موسعة في أصول الشرط عشر عشر الواجب الشرط الشرط هذه ولها الفقه هذا مقدمة اصول هو ت ح ق ق المقتضي للوضوء نحن ك ل ن ا الوضوء لابد له من مقتضي وهو أ ن يكون الانسان محدث حتى يقوم و ي ت و ض أ ف إ ذ ا كان الانسان شاكا شجع س و ر ى أ ن ا محدث فيجب علي الوضوء إ ذ ا أ ر د ت الصلاه ة لست بمحدث فقام و ت و ض أ وهو على هذا الشك وبعد أ ن ت و ض أ تذكر أ ن ه ف ا كان محدث يقينا فالوضوء ليس لصحيح لي لأنه لما توضأ كان الشاكا في ه ذ ا ا ل و و هو وضوء ض ء هذا م ف ت ر ض ع ل يجب ه فرض ي علي الاتيان به أ و أنه يتوضا احتياطا وبناء على ذلك ما يصح ل أ ن من شرائط ا ل ن ي ة الجزم كما سنتكلم عنه بعد قليل مع المخصول ما هو به. أن إنسان مشتبه مثامتة مشتبهة الإنسان كانت الأصلية بها لنفترض له لليد هو به أن أخرى يد ما م ع ر و في ي د الاصليه من اليد الزائده يجب علي أ ن ي غ ت ل اليدين معا فيما لو حدث وقد يحدث هذا حدث ويحدث دائما هذا الكلام كل هذه الشروط كلها ب ا ل ن س ب ة للذي ي ت و ض أ وضوءا عاديا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ت و ض ع العادي الذي لا يوجد عنده عذر ما يوجد عنده شيء قائم به يجعله من أ ص ح ا ب الضرورات مثل سله البوس مثلا ماذا يعمل سالي س ل ب و ل قال هناك شروط اخرى تضاف على هذه الشروط التي ذكرناها لانه من اصحاب الضرورات فيه شيء ليس موجود في غيره ولذلك لا بد له من شروط اخرى لا يجب على غيره ان ي ع ا ف ع ل مبدلة ومريض ب ا ل ن س ب ة لنا نتوضا متى شيئنا وفي كثير من الحالات ي ت و ض أ الانسان في ص ل ا ة الفجر ويصلي به العشاء ولا حرج ما في مانع من هذا واما الذي عنده س ل ة البول ه ذ ا لو ت و ض أ قبل الظهر ل س ا ع ة معنى ذلك انه بعد انتهاء الوضوء م ب ا ش ر ة سينتقض وضوءه لانه ينزل منه ق ط ر ة بول تنهي الوضوء فلما يدخل وقت الظهر دخل وقت الظهر وهو ق ت ا ل ظ ر ه و غير متوضا دخل وقت الظهر وفي ا ل أ ش ي ا ء التي تحفظ بها عشر ق ط ر ا ت من البول قطرة من ا ل ب و ا ل س ا ع ة التي توضا بها وهذا الرجل كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يتوضا ويصلي م ب ا ش ر ة ب ق ط ر ة و ا ح د ة فماذا يعمل يصلي بعشرين ق ط ر ة يصلي بقطرة واحدة. قال وما دام من اصحاب الضرورات ما دام مبتلى يجب عليه أ ن يخفف بقدر ا ل إ ن س ا ن من هذه ا ل ن ج ا س ة التي تنزل عليه ولا خيار له ف ي ه ا فما دام ب إ ن س ا ن ه أ ن يصلي ب ق ط ر ة ما يجوز له ان يصلي بقطرتين ولذلك قام لو كان البول يعتاده ف ت ر ة و ف ت ر ة ت ا ر ت ا يصفر ل م د ة ربع س ا ع ة ما ينزل عليه شيء ثم ينزل عليه ثم يصفر ينزل عليه مده س ا ع ساعتين ثم يصفر عشر دقائق و بعد ذلك ينزل عليه قال هذا ما يجوز له ان يصلي و معه ق ط ر ة و ا ح د ة من البول لانه ي ن ت ظ ر وقت طهارته ف ي ت و ب و يصلي ب س ر ع ة و يكون خ صل ب ا ل ط ه ا ر ة و ليس هناك داعي او ض ر و ر ة تبيح له ان يصلي مع البول واما اذا كان البول متواصلا دائما فهذا لو ت و ض أ قبل الظهر ل س ا ع ة و ج ا ء وقت ا ل ظ ه ر ج ا ء وقت الظهر و ف ي عشر ق ب ر ا ت دول مثلا ولذلك قاله لا تنتظر أ ذ ا ن الظهر ف إ ذ ا أ ذ ن الظهر تقوم وتجدد الغصانه ويغسل ذكره و ي ت و ض أ فورا ويصلي م ب ا ش ر ة حتى يقلل ق د ر ا ن ث ك م ي ة ا ل ن ج ا س ة التي تنزل في ثيابه فيصلي وهو ب ق ط ر ة و ا ح د ة بدلا من أ ن يصلي بعشر قطرات مثلا فتقدير ا ل ن ج ا ة ما أ م ك ن هذا ب ا ل ن س ب ة لصاحب ا ل ض ر و ر ة إ ذ ا شرط زائل وهو دخول الوقت ليستخول الوقت حتى يتوضا ويصلي م ب ا ش ر ة قبل دخول الوقت م ا يستطيع ان يصلي يتوضا وينتظر أ م ا ا ل آ ن يتوضا ويصلي م ب ا ش ر ة اثنان ل ش ل ث ا ي تقدم الاستنجاء لا بد له أ ن يستنجي ل أ ن ا ل ع ص ا ب ة التي ع ن د ه والتي تحفظ بها قد ارتلعت بالبوذ ولذلك يجب عليه أ ن يرميها و أ ن يستنجي بالماء وبعد ذلك يضع ع ص ا ب ة ج د ي د ة ويصلي فورا هذا هو الشرط الثاني ل إليه إذا احتاج لم لما ن يعني يستنجي ويتحفظ فورا وبعد ذلك يتوضا م ب ا ش ر ة ثم يصلي وراء الوضوء م ب ا ش ر ة هذه شروط الوضوء التي يجب أ ن تتوفر قبل أ ن يبدا أ ن ا ل و و ض أ م ا ف ر ا ل بالوضوء واما فرائض الوضوء فهي س ت ة والركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن الوضوء هو ا ل ن ي ة ن ي ة رفع حدث أ ي ر ف ع حكمه أ م ا الحدث لا يرتفع الحدث إ ذ ا وقع ما يرتفع و إ ن م ا يرتفع الحكم الذي ترتب على هذا الحدث وذكر الامام النووي ك ل م ة الحدث هنا قال أ ح د ه ا ن ي ة رفع حدث ولم يقل ن ي ة رفع الحدث قال يشمل ما لو نوى من عليه أ ح د ا ث نوى رفع بعضها علي ه حدث النوم ن ا م وخرج شيء من احد سبيليه ولمس ا م ر أ ت ه هذه ث ل ا ث ة احداث كل واحد منها ي ق ص د الوضوء لما قام الى الوضوء ما نوى رفع الاحداث ا ل ث ل ا ث ة قال نويت رفع حدث النوم قال رفع حدث من ت ح م ي ل ي ة رفع حدث لو نوى ا ل ث ل ا ث ة وضوءه صحي ولو نوى واحدا أ ي ض ا وضوء سائل ان الحدث لا يتجزا أ ل حدث حدث ما دام نوى رفع حدث النوم أ و رفع حدث اللمس أ و رفع حدث البول أ و الغائط ي ر ت ف ي حدثه كله ل أ ن الحدث ليس قابلا للتجزئه و ا ل أ ص ل في وجوب ا ل ن ي ة قول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات فيما رواه البخاري ومسلم و اي ا ل أ ع م ا ل المعتد بها شرعا م ت و ق ف ة على ا ل ن ي ة لا عمل إ ل ا ب ن ي ة من ا ل أ م و ر ا ل ع ب ا د ي ة أ م ا ا ل أ م و ر التي لا ع ب ا د ة فيها مثل المباحات فهذه لا تحتاج إ ل ى ن ي ة إ لا يقال إ ن ص ح ة فعلها متوقف على ا ل ن ي ة ل أ ن ه ا ليست هناك شروط لصحتها وعدم صحتها ولكن ا ل ن ي ة تتدخل في ا ل م ب ا ح ة أ م لا تتدخل تتدخل قد تقلب ا ل ن ي ة المباحه الى طاعه وقد تقلب ا ل ن ي ة ا ل م ب ا ح ة إ ل ى م ع ص ي ة ولكن الانسان اذا اراد ان يفعل المباح ما يحتاج الى ن ي ة وانما اذا نوى قد ينقلب فعله المباح إ ل ى طاعه كمن اكل ليتقوى على ط ا ع ة الله ا ت فالاصل لأوامر ر النار طيام نار في النيه ه ا ر ت ق و ى على على طاعة ع الليل ل يساب م هذا مع أنه مباح النية التي مع لسبب قول د م العمل ه هذا ا فالأصل النية على في ق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام انما ل ل ب ا ي إ ن صحه ا ل أ ع م ا ل بالنيات لا عمل إ ل ا بنيه فما لم ينوي ا ل إ ن س ا ن ما يعتبر عمله العبادي عملا صحيحا و أ م ا ح ق ي ق ة النيه فهي قصد الشيء مقترنا بفعله إ ذ ا قصد الانسان فعل عمل شيء من ا ل أ ش ي ا ء ق ي اما بعمل من ل أ ع م ان ل إما أ يقصد ويفعل م ب ا ش ر ة وراء القصد و إ م ا أ ن يقصد ويؤخر الفعل إ ل ى زمن آ خ ر فمن الفعلة قصد الفعل وفعله م ب ا ش ر ة وراء القصد يقال لهذا الشئ ي ة قصد ق الشئ م ت ر ن ا بفعله ي س م ى نية إ ذ ا قصد فعل أ م ر ما وفعل م ب ا ش ر ة كان الفعل مقترنا بالقصد يسمى هذا القصد ن ي ة و أ م ا إ ذ ا قصد فعل الشيء و أ خ ر فعله إ ل ى زمن آ خ ر كمن قصد أ ن يحج هذه السنه و ا ل آ ن بينه وبين الحج شهور ك ث ي ر ة ف هذا يسمى عزم قصد الشيخ مع تاخر فعله يسمى عزما يقال إ ن ه عزم على الحج ولا يقال إ ن ه نوى الحج متى يقال إ ن ه نوى إ ذ ا قصد وفعل الحج م ب ا ش ر ة نحن ا ل آ ن يقال إ ن ن ا عازمون على صلاه الفجر ل أ ن ط ل ا ة الفجر يوجد بيننا وبينها مسافه زمنيه طويله عند ذلك ي قص ا ل إنه لو قفد وفعل الشيء مقترنا بفعله يسمى ن ي ة و أ م ا قص الشيء مع ت ر ا خ الفعل يسمى عزم إ ذ ا ح ق ي ق ة ا ل ن ي ة قص الشيء مقترنا بفعله و أ م ا حكمها فهو الوجوب لما مر معنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنية الأعمال بالنية والأعمال المطلوبة مر معنا إنما إنما شرعا في حديث صحة إ ذ ا ص ح ة الوضوء م ت و ق ف ة على ا ل ن ي ة والوضوء واجب إ ذ ا ا ل ن ي ة واجب ة لما قدمناه قبل قليل من ا ل ق ا ع د ة ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب و أ م ا محلها محل ا ل ن ي ة ف ب إ ج م ا ع العلماء سلف وخلف محل ن ي ة القلب فمن نطق بلسانه ولا ن ي ة في قلبه فنيته باطله ة ومن نوى ب ب ق ل ولم يتحرك لسانه فنيته ص ح ي ح ة بالتفاق العلماء محل ا ل ن ي ة القلب ولكن أ ص ح ا ب ن ا ا ل ف ق ه ا ء رضوان الله عليهم جماهير فقهاء المسلمين في المذاهب ا ل أ ر ب ع ة قالوا يندب ل ل إ ن س ا ن أم يتلفظ ب ا ل ن ي ة بلسانه وهذا النجب لا يوجد عليه جليل شرعي مستقل يعني النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما امرنا ان نتلفظ ب ا ل ف ن ت ل ة و إ ن م ا هي من ا ل أ م و ر التي استحسنها الفقهاء لنظائرها ل عليهم ل ه في ك ا ف ة العبادات وقد أنا على هذا الموضوع ولا رضوان قالوا أستطلق أريد تكلمت مرات كثيرة على الآن رضوان الله عليهم قالوا ينجب للإنسان أنا أن فأصحابنا ينجب هذا فيه النسب الذي قاله الفقهاء م و النسب المبني على امر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نعم فقالوا ينسب أن, يستحس ان يتلفظ بلسانه ليساعد اللسان القلب على استحضار ن ي ة ي س ا ع د اللسان القلب على استحبار النيه لكن لو لم يتلفظ بلسانه نيته صحيحه باتفاق علماء المسلمين لا خلاف بين واحد منهم إذا نوى بقلبه فمن ه ويستحب أم يتلفظ بهذه ب نيته ل شاء ن ان ع ل س ا القلب استحضار ن يتلفظ لأن الشيطان لا بلسانه فبها ونعمه عمل ع م ل حسنا ومن لم ي ت ل ف ص بلسانه فقد أ ت ى بما أ ج م ع ت عليه ا ل ا م ة من أ ن محل ا ل ن ي ة القلب و أ ن نيته صحيحه ة في اتفاق العلماء أ ن هذا الانسان ي ت و ض أ أ و يتبرد في الصيف كلاهما محتمل ولا يميز الوضوء عن التبرد الا ن ي ة و ح د نزل في النسبح ليسبح. واحد نزل ما الذي يميز الغسل وعدل النيه ل ق ت ت ف ل الذي الغسل ما يميز ا ا س عن ب ح ف انسان ل العبادة ذ ي ميز ع العادة والغطل إ ن دخل إ ل ى المسجد من أ ج ل أ ن يستريح عندنا في دمشق الناس في شهر رمضان زمان لما كنا صغار كان ن صغار ا ك هذا موجودا وشائع يذهبون إلى المسجد الأموي المحيطون كانوا يأتون دمشق ما جميعا الناس المسجد الناس البعيدين عنه بين به أهل إليه إلى حتى ويجلسون إ ل ى ما قبل المغرب ف نصف ا ل ساعه وساعات تجد المسجد ا ل أ م و ي على سعته وكبره يغص بالناس في كل مكان في المسجد ا ل أ م و ي تجد الناس في المسجد لكن كثير من الناس يذهب يسمع درس يجلس هكذا مكان واسع كبير وبارد في ا ل ص ي ف ومن اعماله يجلس الناس فيه يستريحون في ا ل ر ا ح ة بعض الناس من العمال ذ ي ن يعملون ي أ ت ي ويستريح هذا الذي جاء الى المسجد ليستريح ما يثاب انسان اخر دخل الى المسجد ونوى الاعتكاف فيه قال نويت الاعتكاف في المسجد ما دمته فيه وهو يتنقل بين مجلس علم وبين ك ل ا و ل ق ر آ ن وبين صلاه ن ا ف ل ة وبين ذكر لله تعالى يسال ما الذي ميز جلوس هذا عن جلوس هذا النيه هي التي ميزت العباده عن العاده ة بنية بنية الاستراحة العامة واحد واحد واكثر يدخلون يدخلون الاعتكاف ثاني الذين ما دخل دخل بنية, دخل بنية من ن الاعتكاف أ م ونصمضية معنى لا يعرفون يدخلون للاستراحة الوقت لأنورة بالصيح يعرفون في عندما ي ك و ن ن ا ل ا ر ط و ي ل النيه و ا م س ج د باردا خ و ا المسجد لاستراحة لا مامعة ا ما ي ت م ا ي ا ا ب على ل ن ي ة العباده ا عن م ك ا ن اخر ع ل ى ا ا ل ب ع ث ر ب م ا اما الاعتكاف على لا ل ن ه ما ن و ى ا ل ا ع ت ك ا فاذا ف ل ق م ن ا ل ن ي ة تمييز العباده عن العاده ة نعم النية اسلام الناوي اسلام م وسرط و ي ي ت ز وعلمه بالمنو ي وعدم إ ت ي ا ن ه بما ينافيها كما مر معنا قبل قليل عند الكلام على شروط الوضوء وقم وقت الديه وقت وقتها أول ينوير يتوضأ متى وضوء الواجب وجهه قال العمل فمن تشبه متى يبتدئ الزيئة النية الفرد الذي أراد عليه يبتدئ عند أن أن قصده بث بغسل、وشيء. قال يجب عليه أ ن ينوي عند غسل أ و ل جزء من أ ج ز ا ء الوجه ف إ ذ ا لم ينوي غسل جزءا من وجهي وصل إ ل ى ا ل أ ن ف ثم تذكر ا ل ن ي ة فنوى قال ا ل آ ن بدات ا ل ن ي ة المكان من ا ل أ ن ف إ ل ى ا ل أ س ف ل يعتبر غ س ل ه صحيحا واما المكان ل ا ع ل ى فيجب عليه أ ن يرجع م ر ة ث ا ن ي ة و أ ن يغسله ل أ ن ه لما غسله في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ما غسله بنيته ف إ ذ ا م ق ت ا ل ن ي ة أ و ل ا ل ق و هل هذا في كل العبادات قالها في كل العبادات في ا ل ص ل ا ة وقت النيه اول الفرد في الصيام وقت النيه اول الفرد اول فرد طلوع الفجر قال هذا مستحيل تطبيقه لانه لو كلف الناس به لكلفوا شيئا لا يصاب ولكان من ا ل ع س ي ر عليهم ان يضبطوا نيته يستضر الدقيق بالثانية فاذا جخل ساعة تماما ت ق و ل نويتوان ا ص و م ح ي ب د أ ا ل ص ي ا م ع ن د طروع الفجر ر بنبع م ا ا ك نائما ما استيقظ للصلاة ما استيقظ للسحور وصحى ساعه ا البجر قلوب ليصلي الفجر ي ق ولذلك صيامه باطلا قال ل و سامح الشارع الانسان في الصيام ان يقدم ا ل ن ي ة عليه من أول, الليل. من اول الليل لكن لو قدمها من الظهر في اليوم اللي قبله ما تصح فاذا دخل الليل عند ذلك جاز له أ ن ينوي الصيام عن اليوم التالي ولذلك اعتاد الناس في مساجدهم في مساجد المسلمين بعد ص ل ا ة العشاء وقبل ص ل ا ة التراويح عندنا في الشام معظم المساجد يذكر المؤذن أ و ا ل إ م ا م المصلين ب ا ل ن ي ة وينوون ن ي ة ج م ا ع ي ة ما نقول إ ن هذا شرع او هذا مندوب ولكن وينوي أ م ا م ه م بصوت عال وبعد ذلك يتابعونه حتى لا تغيب ا ل ن ي ة على واحد منهم تسامح الشارع بتقديم مقترنة الإنسان الشارع النية الصيام النية لا تبيل إلى هذا لأنه على يجعل بأول تبيل يعصر فرض صعب جدا في أن إلى اذا وقتها اول الفرد واما كيفيتها فهي تختلف بحسب الابواب ان كان غسل او كان صلاه او ع ب ا د ة اخرى و س ي أ ت ي معنا في كل ع ب ا د ة ما يناسبها من النيه ة اذا ا ن يصابنا ثمانية أمور. أول شيء جليل عليها ثاني شيء معنا الى اول امور حقيقتها ا ل د ي ل عليها قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل أ ع م ا ل بالنيات حقيقتها قصد ا ل ش ي ء مقترنا بفعله حكمها الوجوب محلها القلب المقصود بها تمييز العباده عن العاده شرطها الاسلام والتمييز والعلم بالمنوي وعدم الاتيان بالمنافي ووقتها أ و ل الفرض وكيفيتها تختلف باختلاف ا ل أ ب و ا ب فهنا يقول ا ل إ ن س ا ن ل و ي ت رفع حدث النوم لو يترفع حدث هالبول لكن من شرطي ا يكون الحدث الذي نوى رفعه قد وقع فلو كان لم ينم وقال نويت رفع حدث النوم ما يصح وضوؤه ل أ ن ه ما عنده حدث اسم حدث النوم حتى يرفعه فلا يعتبر وضوؤه صحيحا أ و ينوي ا س ت ب ا ح ة مفتقر إ ل ى طهر يكفي نقول نويت ا س ت ب ا ح ة مفتقر إ ل ى ط ه ر ما هو المفتقر إ ل ى الطهر تلاوه ا ل ق ر آ ن مفتقره الى ا ل ط ه ر لا تجوز مع ا ل ط ه ر وتجوز مع غير ا ل ط ه ر او يقول نويت ا س ت ب ا ح ة مفتقره الى طبنين ق الى نويت بعملي هذا السباحة هذا الطلاح ص ومسه ا ب ا ا ا ح ة يتوقف على ل ط ه ر ة اذا اما ان ينوي رفع حدث من ا ل أ ح د ا ث التي ع ل ي أ و استباحه شيء م ب ت ق ر إ ل ى صهر أ و أ د ا ء فرض الوضوء يقول نويت أ د ا ء فرض الوضوء او أ ن يقول نويت الوضوء وهذا أ ي ض ا كاف هذا بالنسبه ل ل إ ن س ا ن الذي لا يوجد عنده حدث دائم ينوي رفع الحدث ولكن الذي عنده حدث دائم كسلس البول هل يستطيع أ ن ينوي رفع الحدث يقول نويت رفع حدث البول هذا ما يرتفع حدثه أ ب د ا ماذا يعمل ما يستطيع أ ن يرفع حدثه بمجرد ما ينوي ويفعل ينزل الحدث عليه م ر ة ث ا ن ي ة إ ذ ا حدث ما يرتفع قال ومن دام حدثه كمستحاضه او سلس سلس بول او سلس ريح قال كفاه ن ي ة الاستباحه و ي ت اتباحة ا ل ص ل ولا ا ة يقول ن و ي رفع ان ل ل ح د ث أ حدثه ما يكون ر ف ش ر لدينا ميته ل و ض ء مساعده و يتوبى م س ا ع د ا ل م س ا ع ز ه ذ ا ا ل م ا ء م ا شاء ا ل ل ه ومساعده ل لتنرر و م س ا ل و ض و ء ولكنه ادخل مع الوضوء شيئا اخر الا وهو التبرد هل يضر هذا ام لا يضر قال اذا كانت ا ل ن ي ة ا ل ا ص ل ي ة ن ي ة و ض و ء ولم ي ص ر ت ن ي ة الوضوء عن نفسه ما زال يعلم انه ي ت و ض أ ولكنه مع ذلك يتبرد قال هذا ما يضر فالرجل الذي عليه دين جاء اليه الغريب صاحب الجين الدائم صالبه بالدين لما رأى صاحب الدين قال قد رأى أتى وقال أ م ا في الركعه ونوى ا ص ل ل ا ا ة ل الاولى وفي ا ل الثانيه قال عمران إ ل ى أ ن مل الدائن وذهب إ ل ى البيت ونصرف ا حيث اعتبر ص ل ا ت باطله ة صحيحة ام ا دام قد نوى ل ص ل ا ة و إ ن كان قد قصد شيء آ خ ر يحدث معه قال لا مانع منه لا مانع منه لكنه لو قام مو ا ه قاصد ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا قاصد التملق من الزائل ما تصح ه صلاته أ و لو أ ن إ ن س ا ن ا ر أ ى الغريب وهو في المسجد الحرام جاءه الزائل فقام وصار يجري حول البيت ولكن ما كان قاصدا للطواف و إ ن م ا قاصدا للفرار من الدائن هذا ما يصح ل طوافه لكنه لو, لو قفز الطواف, الطواف حول البيت وطاف سبع ط و ف ا ت ولما خ ل ص ا ل س ب ع ه اراد أ ن يجدد ن ب س ب ع ة أ خ ر ى والدائن وراءه وهو نول طواف يعني ل وطر ي م س ت ح ي ان يقابل الدائن يعتبر طوافه صحيحا و إ ن كان قد شرك مع م ي ة م ي ة أ خ ر ى ما لم يحدث م ن ا ف ي يقول ل ا أ ن ا ا ل آ ن ما أ ر ي د أ ن اطوف و إ ن م ا اريد ان افر ى من الداء عند ذلك انتهى صواب وذهب ف إ ذ ا كان قد نوى مع ن ي ة م ع ت ب ر ة نيه أ خ ر ى ك ا ل ت ب ر د مثلا قال هذا ما يضر على الصحيح عندنا في المتابعه ذ فإذا ه ما ما له ب يندب ما ما الوضوء ما قال نوى ن و ي س ت ا ح ة مستقر إلى طير ما قال نويت الوضوء من أجل ت و ي ت الوضوء من أ ج ل ق ر ا ء ة القران آ ن ء ة ا ل ق ر آ ما تحتاج إلى نيته ي و ز للإنسان أن ي ق ر أ أ ولو متوضئا لم الذي عليه ما يكن يكن حدث ك ب ر الأصغر الحدث ما ا ل يمنع من قرن ا ء ة ي م ع من مسج النيه ف قال فإذا و ى ما ن ج م ل الوضوء كقراءة مثلا فلا يصح وضوءه في يصح ي الأصح ج ب قرن نية ب أ و ل الوجه كما ذكرنا حتى يعتبر وجهه م غ ص و ل ا ً و إ ل ا إ ذ ا نوى بعد غسل أ و ل وجه من منتصف الوجه مثلا ً ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب علي ان يرجع م ر ة ث ا ن ي ة و أ ن يغسل وجهه من أ ع ل ى حتى يعتبر وجهه م غ ص و ل ا ً ويجوز للانسان أ ن يفرق ا ل ن ي ة على أ ع ض ا ئ ه ا ل أ ف ض ل أ ن ينوي من أ و ل الوضوء الوضوء لكل ا ل أ ع ض ا ء ولكن لو لم ينوي هذا وخالنا و ي و رفع حدثي ج ه و ي ا ل و و ض ع عن وجه、حلو. ثم ل م ا وصل ي ي د ن و ا ل و ض ع ع ن ان ن أن يفرق ا ل ن ي ة على أ ع ض ا ء الوضوء لانه عند كل عضو رفع ل ح د ث ع لأنه أ ف ع ا ل متقطعه فكل فعل بعضو مستقل وبناء على ذلك يجوز له أ ن ينوي مع كل فعل من هذه ا ل أ ف ع ا ل ن ي ة مستقف. هذا ما يتعلق ب ا ل ن ي ة والفرض الثاني هو غسل الوجه ولا نستطيع أ ن نتمه ا ل آ ن إذا ن ر ج ع إ ل ى الدرس القادم حتى نتكلم على ب ق ي ة أ ر ك ا ن الوضوء وصلى الله على سيدنا